بسم الله الرحمن الرحيم ن والقلم وما يسطرون ما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 وَدُّوا لَوْ تَدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ منع من لا علم الخير معتد نثيم عتلين بعد ذلك ذنيم أن كان دامان وبنين إذا تتل عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمو على الخرطوم إن كما بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا إذا قسموا لا يصرنها مصبحين ولا يستغنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتناذوا مصبحين انغضوا على حرفكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلن اهل اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين فلما راوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون قال اوستهم لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إلا إن كنا ظالمين، فقبل بعضهم على بعضي يتلاوون، قالوا ياويلنا إن كنا قالوا ياويلنا إن كنا طاغين، أسر ربنا أي يبدلنا خيرا منها، إن إلى ربنا راضبون. لذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم, ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمال علينا بالغة للا يوم القيامة إن لكم لما تحكون سلهموا أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجون فلا يستطيعون خاشعة نبصارهم ترهقهم بالله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن إن كيدي متين إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الخوط إذ نادى وهو مكفون لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بِالآرَاءِ وَهُوَ مَذْمُوم فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ إن إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ مِّنَ